بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحص واجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا وعيضون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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِيهِ لَاللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل مَا كُنْتُ بِدْعًا من الرُّسُلِ وَمَا أَدْلِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيضا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إذ قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إِنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ قالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه فرها وَوَضَعَتْهُ ووضعته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 والذي قال لوالديه افل لكما أتعدان لي أن أخرج وقد خلت القلوب من قبلي وهما يستغيثان, الله وهما يستغيثان الله ويلكام إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولا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 فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تشتفرون في القرض بغير الحق وبما كنتم تشتقون واذكر أخا عالي إذ أنذر قومه بالنحقات وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه لألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتاسفنا عن آلهتنا فاسنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ابصرت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوا عارضا تقبل أوذيتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به زيح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكلهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبطارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا, كانوا يجحدون بآيات الله وحاقرهم ما كانوا به يستهزئون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 وَإِذْ فَرَضْنَا عَلَيكُمْ أَن من الجن يستمعون مِنَ فلما حضروه قالوا اعْتَدَىٰ فلما قضي ۚ وَأَخْشَوْا قومهم منذرين قالوا يا قومنا مِيثَاقَ سمعنا كتابا آتَيْتُكُم من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئك في ضلال مبين فَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ نَبِقَادِرٌ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ جَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِخَصْفِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا تصبر كما صبروا للعزم من الرسل ولا تستعجل لهم يَوْمَ يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من بَلَغُوا بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون